هُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ان انت هم الاخسرون وان انك قُلْ إِنْ كُنَّا مِنَ اللَّذِينَ حَلَّ قِي مِنَ الْعَالَمِينَ ۶ ۶ ۶ فلما رأى تحت الزكاة ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي dan sudah ตนกล่าว هم ظلما وعلوها فانظر كيف كان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير اَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَنَ جُنُودٌ مِّنَ الْجِنِّ يُعَلِّمُونَ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل فخلوم مَن سكينك لا يح فيمَ النكسُلي فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وان امنا للصالح ترضاه واجعلني في رحمتك في عبادك الصالحين وانت الطير فقال ما لي لا لأعذب أنه عذابا شديدا أو لأذبح أنه رضا <imitation> رضا وَزَيْفٌ يُنَزِّلُهُ الشَّيْطَانُ أَمَّا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا <تصفيق> جدوا لله الذي يخرج الخذأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تملنوا قُولَنَا سَنَبُوءُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ أَفَأَرْسَلْنَا قُتًى أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ كَتَلْوِيَ زَبَ الْقِذْ إِلَيَّ جُمْ ثُمَّ تَعْلَنُ انْهُمْ يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب إنه لا تَعْنُوا عَلَيَّ قالت يَا أُتُونِ مُسْلِمِينَ قالَ قطيعت الامم حتى تشاهدون نحن ألو قوة وعلوبة في شديد والأم ذلك يفعلون وإن